وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سمجها وبث منهما رجالا كثيرا وجساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.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 وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى وأن الدنيا مزرعة الآخرة وأنها دار ممر والآخرة هي دار المستقر فتزونوا ممركم إلى مستقركم وتأهبوا ليون العرض على ربكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزروا أعمالكم قبل أن تغزنوا فاليوم حساب فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل واعلموا عباد الله أن رأس كل خطيئة كما قال بعض الحكماء حب الدنيا تلك العجوز الشمطة التي تتزين بثياب شابة حسنة أهلكت خطابها وأسقبته الحب الذي نهى الله عنه للدنيا هو الحب الذي يكون من جرائه تقيير حقوق الله أو حقوق الخلق فذلك الحب الذي يورث صاحبه الذل والهوان والغم والهم ونكد العيش وقلة الرزق أو قلة البركة في الرزق ولو كان ثريا حب الدنيا رأس كل خضيئة فاقتدوا عباد الله بنبيكم الذي أرى الله بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد خرج المخاري في صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كقائل تحت ظل شجرة كمن قال تحت ظل شجرة في يوم صارف ثم ارتحل وتركها هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا وأنها في القصر وسرعة الزوال كمن كان مسافرا في يوم صارف فاستراح تحت الظل فمنهم العاقل الذي يعرف أن هذه استراحة مسافة فلم يبني فيها البناء الذي يعتقد أنه مخلد فيه بل أنه استعدى للرحيم فهذا هو العاقل وأعبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كأبعد لناس عن حب الدنيا فمن دخل بيته صلى الله عليه وسلم عرف منزلة الدنيا من قلبي، فصلى الله عليه وسلم كان بيته كما قال بعض السلف ليت بيوت أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم باقيا ليعرف الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مد الرجل يده في حجرة أمنا عائشة مثلا وكان متوسطا قاما لمس سفها وكان إذا نام أحد بعرض الحجرة كعائشة يستطلق عرضها فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمس قدمها وهو من أرفق وهو أرفق الناس بأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. فلماذا يغمس قدمها وهي تريد أن تنام مستريحة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا ليسبح بجبينه واتخذ الجدار تجاه القبلة التي فيه منام عائشة سدرة. فهنا إذن يحتاج بأنها استغرقت عرض الحجرة أن يغمس قدمها صلى الله عليه وسلم. لكي يجد مكانا لجبهته الشريفة فإذا فارغ من السجود مدت قدمها رضي الله تعالى عنها لم يكن في منزل من عائشة رضي الله عنها بيت خلاء وما يسمى اليوم حماما ولا حمامين ولا مطبخ ولا جلسة استقبال الضيوف للنساء وأخرى للعجال حجرة واحدة كان النبي يعبرها بالذكر والتقوى فكان هو واحد أسعد الناس بتقوى رب الناس سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغرور واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً ظُرِباً ابن آدم كما ربق براني في معجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مطعم ابن آدم ظُرِباً للدنيا مثلاً وإن قزحاً وإن ملحاً فانظر إلى ما يصير اليه مهما زين الرجل من طعامه، فأتى بأحسن الطباخين، فجمله وقزعه ويوضع وضع به الأبزار لتحسين ذوقه وملحه وطيبه فاضر يا عبد الله امتلأت به المعدة، إلى أي شيء يصير؟ إلى أنت تن ما يقول، وكذلك الحياة في الدنيا، مهما تعنقت يا عبد الله في ملسك وظهورك ومخب ومخبرك. فإنك حين إذ تعلم أنه لو كشف عليك قبرك بعد ثلاثة أيام أو شهر، لترى أنت من أنت نجية في الأرض، تأكل منك الديدان من كل مكان جثمان، وين كنت في الدنيا داجا فلانا من فلان، فعمل ذلك موقفا يا عبد الله، عجبت لأمرك لا تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب أعملت مثل ذلك موقفا يا فتى تساو على أكتاف الناس تركب ومن حب الدنيا المبغوض عند الرب سبحانه وتعالى المحموم قد مصاحبه بالهموم والهمون إرض الناس بصمد الرّب سبحانه وتعالى فقد خرج الطهقين رحمة الله عليه في كتاب الأسماء والصفات عن أم عائشة أنها قالت من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مرونة الناس ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس وفي رواية أنها كتبت لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قالت تعده وتحذره قالت من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهُ بِرِضَ الْنَاسُ عَادَ مَادِحَهُ عَادَ مِنْ كَالِ يَمْتَحُ دَالًّا لَهُ فإذا أرضيت بسخط الله هذا الذي ترضيه وتعتقد أنك بسخط الله توافقه وترضيه فإن الله يقلب قلبه قلب صاخدٍ عنك لأنك أرضيته بسخطه سبحانه وهو مقلب القلوب لا إله إلا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين نصفعين من الصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء فإياك ثم إياك أيها العبد العاصي الذي تقربت إلى خلق الله بالمعاصي أن تعلم إن أنه يحبوك من صميم قلوبهم إنما هم يجاملوك لدنيا ينصيبونها بلك أو عرض سائل والله لن يعدوك حتى تكون تقياً قال الله تعالى في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى جاء في تفسير الآية يخلق الله في قلوب العباد الصالحين محمة الرجل الذي يعمل الصالحات ويترك المنكرات فكلما صمعت منكر قل لذلك في قلوب الخلق على قدر منكرك وإنما يحبونك لأمور عارمة كقرابة أو ذن صيبونها ونعم ذلك لن يحبوك من صيب قلوبهم حتى يعطف الله قلوبهم عليك ولن يعطفها إلا إذا كنت عبد رضيعا وذكيا والحمد لله إن الحمد لله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 <تصفيق> إني أبغذ خلاك ولن يبغذه الرحمن إلا إن كان له عصية ولم يكن زكية فحينئذ يبغضه جبرائيل فيقر أهل السماء أن يبغذه إن ربكم أكثر خلاك فأبغذه فيبغضه أهل السماء وينشر له البغض في الأرض فلا يحبه إلا مجاملا له ما يحبه أحد من صديم قلبه إلا لمصلحة عارضة لأنه عبد عاصم وليس بعبد صالح والآخر وهو الذي يحبه الرب لمسافقته في الخيرات وترك المنكرات وقيامه بحقوق رب الأرض والسماوات فإنه ينادي أيضا جبريل إني أحبه لا فأحبه فيحبه جبرائيل فيقول جبرايل أهل السماء إن رب الأرض والسماء إن الله أحب فلال فأحبه فيحبون فينشر القبول الطبول في الأرض فكونوا مثل هذا الرجل المسابقة ضاعت الله حتى يحبكم الله قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب يمكن في كل مجلس أن تتغنى بأنك تحب الله وأنك تغار على دينه وأنك وأنك دعاوة لكن الشأن أن تحق من قبل الرب أن تأتي طاعته وتدرك ما مغتمتك من الله لن تعرفها يا عبد الله حتى تنظر إلى منزلك منزلك من العمل القلب والجوائح فإن الله لا ينظر يا عباد الله إلى أجساركم لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى جاهكم وأموالكم وثراء أموالكم وثراء بيوتكم وغير ذلك إنما ينظر سبحانه إلى أعمالكم وإلى قلوبكم كما روى ذلك مسلم في صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى ولكن ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم فهذا يدل على غرف منتشر بين كثير من الناس تقول له رب الناس في هذا المنكر الذي فتعضاه من شرب خمر أو شرب دخان أو غير ذلك من معصية الرحمن يقول التقوى هنا فيفعل ما شاء من المعصية ويقول هم شيء هذا ويشير إلى قلبه عياذا بالله من تحريف الكلم عن مرامع فإن النبي لما قال التقوى هنا لم يعني صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصنع ما من معصية رب الأرض والسماء ثم يقول التقوى هنا أيها هذا الرجل الذي قال التقوى هنا أن يصفع على رأسه فيقوله لماذا يصفعه يقول التقوى هنا كلا لن يرضى بذلك فعليه إذن أن لا يرضى أن يتعاطى معصية الله سبحانه وتعالى ثم يقول التقوى هنا لو كان هناك تقوى في القلب لظهرت على الجوارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله فهذا يدل على قلب متهالك ضعيف ملك مريض حينئذ كانت الجنود تبعا لذلك لأوامر ذلك الملك كما قال المغير فإن القلب بمذابة الملك والجوارح بمذابة الجنود إذا مرض الملك أو ضعف ضعفت الجنود فقوم قلبك بالإيمان بالله يا عبد الله حتى تستقيم جوالكم على طاعة الله فمن ما يقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى كثرة الاستغفار فانه من اكثر من الذكر جعل الله له من كل ضيق فرجا وكم من كل هم فرجا وكثر ماله وولده واصحب بدنه وغواه لا إله الا الله فقال فقلت استغفر ربك انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويُعطيكم بأموال وبنين ويجعل لكم أموال ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلتكم أدوارا فإن سر الاستقبال كثرة وطاعة الله تعظيم الرب ولذلك قال بشم الحافي لو أن القوم عرضوا الله حق عرضته لما عصوا وحينئذ يكثر الاستقبال من العبد الذي يرى أنه لم يُقر الله تلقين فأنا عصيته فإنه يترك ذال تلك المعصية ويستبدلها بالاستغفار. فمن فعل ذلك سعد في هذه الحاتم فجاء ودخل جنة الواحد اللفار سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤثِر الاستغفار كما روى مسلم في صحيحه الحديث حديث قال قال صلى الله عليه وسلم إنه لا على قلبي فأستبدل الله مئة مرة وأحسن العمر كما عند التبديث كيف كان النبي يستبدل الله مئة مرة؟ فقال ابن عمر عدل للنبي في المجلس الواحد رب اغفرني وتبعاني إنك أنت التواب الأخور وقد جاء في حديث ثم يسار رضي الله عنه عند التربذين من قال في يوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما تنبه ليه غفرت له خطايا وإن فر يوم الزحف وذلك إذا كان استغفار القرور مع تنبه فإن هذا هو استغفار الصادقين أما استغفار الكاذبين يستغفر الله وهو على معصيه رب العالمين ونستغفر ربكم ثم توبوا اليه ولذلك النبي كان يقرأ الاستغفار بالتوبه رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور اسال الله ان يجعلنا من اهل ذلك وان يجعلنا ننال الجنه وما هنالك من الفضل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك في ما اخذت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وآتي مدفوسا تقوى زنها أنت خل من زكاها أنت وليها وولاها والحمد لله رب العالمين